سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما يضرب سيل شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويُذّر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبى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 126. وقاسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا 127. إذ أول إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصا لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى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 119. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 110. وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد 111. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 112. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه لي إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فَلْيَأْتِقُون بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن علي بن يان الرّبّهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا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 114. فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 117. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لأقرب من هذا رشدا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 كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشرين يريدون وجهها ولا تعذعينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 بهم سرادق غا وين يستغيثو يغاثو بمائك المهل كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضي. وجو من أحسن عملا أولئك لهم جنة عديدة تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار. يحلون فيها من أساورا من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَظَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا 129. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا 120. وفجرنا وَكَانَ لَهُ 121. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا, أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنتين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 فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على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 واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح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 شرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 119. بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 111. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق، واتخذوا آيات وما أنذره زواء، ومن أظلم من ذكر بأيات ربه فعرض عنها, عنها، ونسي ما قدمت يداه.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 موعداً لا يجد من دونه مولى، وتلك القراء أهلنا هم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين.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 الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا 118. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 116. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 117. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 118. قالا خرقتها لتغرق أهلها 119. لقد جئت شيئا إمرا 110. قالا لم أقل إنك لن استطيع مع صبرة. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. قال قت حتى اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا قال ألم أقل لك إنك لن استطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانقل قاح حتى إذا تجعل قريتي استطع ما أهلها حتى إذا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 فكان أبواه مؤمنا فخشينا أي يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِمَينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ أَحْتَهُ كَلْ زُلُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَيَّ بَلُّغَ أَشْدَهُمَا فَرَادَ رَبُّكَ أَيَّ بَلُّغَ 124. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 125. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا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 خذ فيهم حسنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن.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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقي. عَذَابَ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 انما الهوكم اله واحد فمن كان رجو لقاع ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا